والله لو كرهت يدي أ س ل ا ف ن ا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي قلبي لا يحب محمدا أ ح ر ق ت ه بالنار لم اتردد فانا مع ا ل أ س ل ا ف اقفو نهجه وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي فعلى الرسول و آ ل ه و ص ح ا ب ه ف ァ على الرسول وآله وصحابه من السلام بكل حب مسعدين هم صفة و الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا مرحب ف ا ه ت د ي واحفظ و ص ي ة أ ح م د في صحبه واقطع ل أ ج ل ه مو لسان المفسد عرضي لعرضهم الفداء و إ ن ه م أ ز ك ى و أ ط ه ر من غمام أ ب ر د ي فالله زكاهم وشرف قدرهم و أ ح ل ه م بالدين أ ع ل ى مقعدين ز و الوحي ل شهدوا نزول الوحي بل كانوا له نصرة ا なこと ل, ل ا م في ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م دون تردد ما سبهم إ ل ا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أ س و د فالله يجمعنا بهم في ج ن ة في مقعد عند المليك مخلد ي صلى الاله على الرسول و آ ل ه و ص ح ا ب ه ولكل عبد مهتد